ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا ما كن مُشْرِكِينَ وَغُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يفترون.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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِّكُلٍّ نبأ مستقر وسوف تَعْلَمُونَ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 قل أن من دون الله ما لا ينفعنا ولا يغرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كل الذي استهوتهم الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة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 وَإِذْ قَالَ قال ابراهيم لابييه ازر تتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في غلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين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 من القوم الظالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر